multimod oh. oh. Oh no سعر لنا منطق الطائر وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطيفة بأوسعه انكم لا يحق لنا انكم ذلينان لا يحق لنا انكم ذلينان وجرودكم لا يشرون فتبسم ضامنكم من قول الا وقال ربي اوسعني أن, ان اشكر نعمتك التي انعت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا سَوْفَ وَأَدْخِلْ فِي رَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ وَتَفَقَّدِ الطَّيْرَ فَصَلَاتَن مَّن يَنعَمُ الْهُدَى هَلْ هُدُوا هُنكَانَ مِنَ الضَّالِّينَ لَأَعَذِّبَنَّ مُعَذَّبًا شَدِيدًا أَوْ, لأذبحنه أو لأذبحنه ويربعين فقال أحبت بما لم تحط به وجدك من سبع من أبدي يقين إني وجدت مرأة تغلكهم وأوتيت من كل شيء وأوتيت من كل شيء ولها عرش عظيم وجدت ما فصدهم عن السبيل, السبيل فهن لا يهتدون ألا يسكدون الله الذي يخيط الخبر للسماوات ويعلم ما تخون وما تعلنون أردت أن كنت الكاذبين إذهب كتابها Let us أَمْ أَكْفُرْ وَأَمْ شَكَرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِلَكْسِهِ وَمَنْ كَفَرْ فَإِنَّ رَبِّي مَدِيرٌ وَالْكَرِيمٌ واتما ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين قيل لقد خل الصرح فلما رأته حسبته لجدا وكشفت عن ساقينا فلما رأته حسبته لجدا وكشفت عن ساقينا قال صرح ممرض من قوارير قالت ربيني ولم تنفسي وأسلمت, وأسلمت مع سبيلان لله رب العالمين ولقد أرسلنا إلى جبودا صالحا أن الله فإذا هم فريقان لا تستعجلون بالسجنئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون قالوا اطيرنا بك وبمن معك قال طائركم عند الله بل أنتم قم تفتنون وكان في المدينة تسعة رضل وما كان جواب قرمي إلا قالوا أخرجوا آل نقط من قريتكم إنهم مناسب يتطهرون فأنجيناه وأهدفه إلا امرأته قدرناها من الغابين الحمد <تصفيق> لله I uh am. -huh. Uh -huh. قص على بني إسرائيل أكثر المليء فيه يختنقون وإنه لمدى ورحمة للمؤمنين إن ربك يقضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوك على الله إنك على الحق المبين إنك على لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء ويكلمهم أن الناس كانوا بآياتها لا يوقنون ويوم نهشر من كل أمة فعجا ممن يكذب بآياتنا, بآياتنا فهد وسعون حتى يكذب بآياتنا فهد قَالَ أَكَذَّبْتُمْ بِآيَاتِهِ وَلَمْ تُحِرْتُوا بِهَا عِلْمًا أَمَّا ذَاتُمْ تُمْ تَعْمَلُونَ وَأَنَّهُ وَالْقُرْآنِ بِمَا يَتْلُو إِنَّمَا يَهْتَدِي نَفْسُه وَمَنْ ضَلَّ فَإِنَّمَا أَنَا آل مِنَ الْمُنْذِرِينَ وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَقُلِ الْحَمْدُ لله